117. ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود 118. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك فما أنت علينا بعزيز؟ قال يا قوم أرحي أعج عليكم من الله، واتخذتمه برأيكم ظهريا، إن ربي بما تعملون محيط.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 أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ غَافِلُونَ أَلَمْ تَعُدْ لِمَدْيَنَ كَمَا بَعُدَتْ ثَمُودُ